أَفِلْ عُلُوَ وَمَنْ قَضَ لَهُ وَالْمُؤَتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الرَّوَابِيَةِ إِنَّ لَمَّا قَضَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنُ وَاعِيَةٍ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وانشققت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها قرأوا كتابي إني ظننت أن ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية طوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.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 ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذرعها سبعون ذراعا فسلكو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد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 ملقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحزرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين.